بوك تو سيفنتخ سبعون سبعون فان ايتس تاو الرغبة في فعل شيء الرغبة في فعل شيء <تصفيق> هل تحب أن تدخن؟ هل تحب ان تدخن؟ Will you هل تحب ان ترقص؟ هل تحب ان ترقص؟ Will you هل تحب ان تتنزه؟ هل تحب ان تتنزه؟ Ik wil graag roken. احب ان أدخن؟ أحب أن أدخن ولي السيخارات هي؟ هل تريد سيجارة؟ هل تريد سيجارة؟ هاي، ولي السيخارات هي؟ هو يريد شعلة نار، ولاعه؟ هو يريد شعلة نار أك في الخراخ إيتس درنك؟ احب ان اشرب شيئا احب ان اشرب شيئا اكفل graag iets eet احب ان اكل شيئا احب ان اكل شيئا اكفل graag beetje ontspannen نفسي قليلا Ek wil jou graag iets vraag. Ohebbo en as-alakom şey an. Oheb as en as-alakom şey an. -an as Ek wil jou graag vir iets vraag. Ohebbo en atlobe minkom şey an. Oheb en atlobe minkom şey an. -an Ek wil jou graag uitnooi vir iets. Ohebbo. ان ادعوكم لشيء احب أدعوكم لشيء واتسيل ماذا تريد حضراتكم عفوا تريد حضراتكم ويل هل تريد حضراتكم قهوه هل تريد حضراتكم قهوه أو verkies jy tee? او تفضل حضرتكم شاي؟ نريد أن نذهب إلى البيت. نريد أن إلى البيت. Wil هل تريدون تاكسي؟ سيارة أجرة Hulle wil graag een oproep maak. Joridoune en jatasselo by het telefoon. Joridoune en jatasselo by het telefoon. Besoek pook.de vir die klanklaars en tekst.